بسم الله الرحمن الرحيم مكتبة الصوت الإسلامي على الشبكة العنكبوتية تقدم لكم هذه المهد أن نأمل أن تخشى قلوبهم أن تخشى قلوبهم لذكر الله قلوبهم أنتخشى قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحرف ولا يكون ولا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقال عليهم الأمد فقصت قلوبهم وكثير منهم أنت يا من يسمع أنت أنت من لك إذا ألم الألم وسكن صوته وتمكن الندم من لك أخي إذا وقع الفروض وأقبل لأخذ الروح ملك الموت وجاءت ذكرة الموت بالحفظ ذلك ما كنت من تحرير أين من كبن معنا تفكر يا عاصم اين من كانوا معا في الاعوام الماضيه اتاهم هادم اللذات اتاهم مفرق الجماعات هم في بطون الالحاد صرعا وستجاورهم لا يجدون لما هم فيه دفعا سل القبور عن سكانها واستخبر النحود عن قبطانها تخبرك بخشونه المضاجع وتعلمك ان الحسره قد ملات المواضع والمسافر يود لو انه راجع فليتعظ العاقل وليراجع لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أَصْدَقَ الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وكل بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وكل ضلالة في النار أما بعد وقفة على أطلال عام على أطلال عام تصرمت ليالين وتقضت أيام كأن تلك الليالي والأيام ساعة من نهار كأنها أضغاث احلام وطيف منام تصرمت وتقضت بسرعة عجيبة عجيبة أعجب منها غفلتنا عن تصرمها شهور تجري سراعا وأعوام تنقضي تباعا وابن آدم أنا وأنت ابن آدم لا يدري يعيش في عالم آخر من الملهيات والمغريات عالم مليء بالشهوات والملذات منغمسا فيها لاهثا خلفها وفجأة وبدون مقدمات يصطدم بجدار الموت فتتحطم عليه كل الملذات، وتتلاشى أمام هذا الخطب كل المغريات ويتمنى الرجعة فيقال هيهات هيهات أمهلناك وأمهلناك فما عدت لمولاك سمعت المواعظ كأن الأمر لا يعنيك فالآن ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين أخي الحبيب أخي العاقل هذه هي الجمعة الثانية من عامك الجديد نعم هذه هي الجمعة الثانية من عام وليد فأكثر يا أخي وناجي ربك في نفسك وقل أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله كلنا ذو خطا، لكن خير الخطائين التوابون أرأيت لقد ذهبت الملذات وذهبت الشهوات وبقيت في النفس الحسرات أين هي لذات المعاصي لقد ذهبت ولم يبق إلا إثمها مسجل محصى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى أخي المبارك ماذا لو ابتدات عامك الوليد بتوبة تقربك إلى ربك ويفرح بها خالقك لله أشد فرحاً بتوبة عبده من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه ثم انفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فايس منها فاضطجع فبينما هو كذلك إذ بها قائمة عند رأسه فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح ماذا لو ابتدات عامك الوليد بتنافس في الأعمال الصالحة بصوم يوم عاشوراء الذي يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله وتصوم معه يوما قبله أو بعده مخالفة لليهود أعداء الله كفى بعدا كفى فرارا من الله لنفر جميعا إلى الله ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين أقبلوا على الله اقتربوا من الله انطرحوا بين يديه لتجدوا والله راحة تملأ صدوركم ورضا يغمر قلوبكم وسعادة تنسيكم همومكم وأحزانكم أين من يشتكي من الهموم والغموم هذا دواؤها أين من ضاقت عليه الأرض بما رحبت وضاقت عليه نفسه تعال إلى سعة الدنيا تعال إلى جنة الدنيا تعال أخي ما دمت قادرا قبل أن يحال بينك وبين التوبة إن للتوبة حلاوة ولذة لا تعدرها لذة لذة دائمة تجدها حتى تلقى الله ولذة المعصية لذة مؤقتة تعقبها حسرة مستمرة تفتك بالنفس وتثقل الروح ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا يا صاحب الخطايا اين الدموع الجارية يا اسير المعاصي ابكي على الذنوب الماضية اسفا لك إذا جاءك الموت وما نبت وحسرة لك إذ دعيت إلى التوبة وما أجبت كيف تصنع بالرحيل وما تأهبت يا من قد وها شبابه وامتلأ بالزلل كتابه أما بلغت أما علمت أن الجلود إذا استشهدت نطقت أما علمت أن النار للعصاة خلقت إنها لتحرق كل شيء يلقى فيها وتذكر أن التوبة تحجبك عنها والدمعة تطفيها أين ندمك على ذنوبك أين حسرتك على عيوبك إلى متى تؤذي بالذنب نفسك وتضيع يومك كما ضاع أمسك لا مع الصادقين لك قدم ولا مع التائبين لك ندم هلا بصدت في الدجا يدا سائلة وأجريت في السحر دموعا سائلة ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق يا من قد بقي من عمره القليل ولا يدري متى يقع الرحيل يا من تعد عليه أنفاسه استدركها يا من ستفوت أيامه أدركها نفسك اعز ما عليك فلا تهلكها قال صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها يا من أقعده الحرمان يا من أركسه العصيان كم ضيعت من أعوام كم كم ضيعت من أعوام وقضيتها في اللهو والاثام كم اغلقت بابا على قبيح كم اعرضت عن قول نصيح كم صلاه تركتها كم نظره اصبتها كم حقوق اضعتها كم مناه اتيتها انسيت ساعه الاحتضار انسيت حين يثقل منك اللسان وترتخي اليدان وتشخص العينان ويبكي عليك الأهل والخلان انسيت حال نزع الروح حين يشتد الكرب ويظهر الأنين ويتغير اللون ويعرق الجبين وتضرب الشمال باليمين هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس أحد أكرم على الله من رسوله حين حضرته الوفاة كان بين يديه ركوة فيها ماء فجعل يدخل يده في الماء فيمسح بها وجهه الشريف وجهه الطاهر ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات فماذا سأقول وماذا ستقول حينها هل فكرت في ذلك أخي الحبيب أنسيت أن كل من عليها فار أنسيت الموت من لك أنت أنت يا من يسمع أنت أنت من لك إذا ألم الألم وسكن صوتك وتمكن الندم من لك أخي إذا وقع الفوت وأقبل لأخذ الروح ملك الموت وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيت، أيها الإحباب أيها الاخوه أين من عاشرناه والفنا أين من ملنا إليه بالقلوب وانعطفنا كم أغمضنا من أحبابنا جفنا كم عزيز على قلوبنا دفناه وانصرفنا كم قريب أضجعناه في اللح؟ وما وقفنا فهل رحم الموت منا مريضا لضعف حاله هل ترك الموت أبا لأجل أطفاله هل أمهل ذا عياب من أجل عياله أين من كانوا معنا تفكر يا عاقل أين من كانوا معنا في الأعوام الماضية أتاهم هادم اللذات أتاهم مفرق الجماعات هم في بطون الألحاد صرعا وستجاورهم لا يجدون لما هم فيه دفعا ولا يملكون ضرا ولا نفعا ينتظرون يوما الامم فيه الى ربها تدعى والخلائق تحشر الى الموقف وتسعى والعيون من الاهوال تذرف دمعا والقلوب تتصدع من الحساب تصدعا من لك يا اخي من لك يا عاقل اذا نزلت منزلا ليس بمسكون يا اسفا لك يا أسفا لك كيف تكون سل القبور عن سكانها واستخبر اللحود عن قطانها تخبرك بخشونة المضاجع وتعلمك أن الحسرة قد ملأت المواضع والمسافر يود لو أنه راجع فليتعظ العاقل واليراجع والله أيها لك أن القلوب ليست منا ولك أن الحديث يعنى به غيرنا وكاننا للجنه قد منها كم من وعيد يخرق الاذان كأن ما يعنى به سوانا اصممنا الاهمال بالاعمال اما سلفنا الصالح فقد انتبه الحسن رحمه الله ليلة من الليالي فبكى فضج اهل بيته بالبكاء فسألوه عن حاله وسبب بكائه قال ذكرت ذنبا فبكيت يا الله يعدون, يعدون ذنوبهم عدا كانوا يتقون المعاصي ويجتمعون على الأمر بالخير والتواصي أذبلوا الشفاء يطلبون الشفاء بالصيام ونصبوا خوفا من المعاد الأقدام وحفظوا الألسنة عن فضول الكلام وأنا على باب الرجاء إذا سجد ظلام أخي أخي الحبيب أخي العاقل إذا نطقت فاذكر من يسمع وإذا نظرت فاذكر من يرى وإذا عزمت على معصية فاذكر من يعلم قال سفيان الثوري رحمه الله لأصحابه أخبروني لو كان معكم من يرفع الحديث إلى السلطان أكنتم تتكلمون بشيء قالوا لا قال فإن معكم من يرفع الحديث إلى الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كلامك أيها الأخ مكتوب وقولك محسوب وأنت مطلوب ولك ذنوب وما تتوب وشمس الحياة قد أخذت في الغروب فما أقسى والله القلوب يا من تمر عليه سنة بعد سنة وهو في نوم الغفلة والسنة يا من يأتي عليه عام بعد عام وقد غرق في الخطايا وهام قل لي بربك لأي يوم أخرت توبتك ولأي عام ادخرت أوبتك استدرك من العمر ذاهبا ودع الله جانبا.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 من رحمة الله إن الله يغفر الزنوب جميعا إنه هو الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من, قبل من قبل